فذلك يوم إذير يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وبني نشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النار إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ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 كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين